يا صاحب الشوق خيجت اللواعج به ذكرتني العهد عهد الأخوة النجفين. طال اقترابك حتى سالمت معنا شوقا إلى الحب حب الدين والادب أما الأحبة فالأشواق تحرقهم إلى اللقاء ولو في السبعة الشهوب سنلتقي يا أخي مهما النواب عبت مهما زكى الشوق في أحشاء مختلفة Oh! انه مطر الشتاء طال الشقاء وتفرعت سبل العناء طال الشقاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر فرقتكم هباء ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهواء أخي اقضي غربتي أهدي بأحلام اللقاء آه هذه السنون تمر سودا ما بها إلا الشقاء إني لا أشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء بأحلام اللقاء هذه السنون تمر سودا ما بها إلا الشقاء العنا اخيق طال الشقاء وتفرعت سبل العنا والدمع اغرق مقلتي وكانه مطر الشتاء والدمع اغرق مقلتي وكانه مطر الشتاء ذكرى ليالينا مضت ومضت بأيام الهنا اننا صدع فسبعة ما ذهب المساء أو أننا ورد تفتح حاملا قطرات ما يكفي بأن طريقنا سهل وعالمنا الفضاء فكرة ليالينا مضت ومضت بأيام الهنا وكاننا صبح تنافس بعد ما ذهب المساء طرات ما يدفي بأن طريقنا سجن وعاء الفضاء وكان من صعدنا نحيا الحياة كما نشال لكنها لكنها, لكنها يا دنيا ابتلاه يا ربي رجائي من سواك له الرجاء ان ترجع الأيام بيضا مشرقات بالبهاء وتلم شمل الغائبين بقى التقى ولدى المساها أن ترجع الحي مبيضا مشرقات بالبهاء وتلم شمل الغالبين فخذ ضا ولذ المساله أن ترجع الحي مبيضا مشرقات بالبهاء وتلم شمل الغالبين فط إلى د